بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أليأ جنحات مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة واجر كبير افمن زين له سوء عمله فراه حسنا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 فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه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 وما تحمل من أنس ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَى لِهَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاهَادٌ وَمِنْ كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وترَفُ الكَفِيهِ مَواخِرَ لِتَبَتَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِدُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِدُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَدَلِ مُسَمَّى ذلكم الله، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم. ولو سمعوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ والله هو الغني الحميد إيه شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ثم أخذت الذين كفروا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 انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا وأنفقوا من رزقناهم سرور وعلى ليتين يردون تجارة يردون تجارة اللمتبر ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير دنات عدني يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا من ذهب ولؤلؤ وملباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحل دار المقام من فضله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار دمن لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها والذين كفروا لهم نار دمن لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم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 وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ربنا أخرجنا نعمل صالحاً ربنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أو نعمركم أو نعمركم ما يتذكر فيه من يتذكّر أو نعمركم نعمركم ما يتذكر فيه أو ما يتذكر وجاكم النذير، وجاكم النذير، فذوق فمال الصالبين من النصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عالم بذات الصدور.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 قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون مِن دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرک في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من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 ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها مَا تَرَكَ على ظَهْرِهَا من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا داء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا